Book 2 79 9 en By voeglike naamwoorde 2 Al-sifat, etneen Al-sifat, etneen Ek het ‘n blauw kleed aan انا البس ثوبا ازرق انا هيت ا روي آن انا البس ثوبا احمر انا لابس ثوبا احمر اك هيت ا آن انا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا اخضر Ik koop een سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Ik سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطه يد بيضاء ساشتري شنطه يد بيضاء اك هيت جديدة نيو موتر نودغ ا سنيل موتر نودغ احتاج لسياره, جديدة. أحتاج لسيارة, جديدة. أحتاج لسيارة سريعة. سرعة اك أخطلك متر نغ أحتاج لسيارة مريحة أحتاج سيياة مريفر هناك فوق تتسكن امراءة كبيرة السن هناك فوق تتسكن امراء Kabire tel sin Daarboe woon a dik vrou Honek fauk, taskun o imra'a Samina Honek fauk, taskun imra'a Samina Daarboe woon a neskierige vrou Honek taht, taskun o imra'a Fudulia Honek taht, taskun Fudoolia. Ons gaste was aardige mense. Doeufuna kanu oe nasan lu kanu naas lu Ons gaste was beleefde mense. Doeufuna kanu oe nasan muhevvabien. kanu naas مهذبین. Ons gaste was interessante mensa. Doeufuna kanu o nasan muhemmin. Doeufuna kanu naas muhemmin. Ek heet lieve kinders. Ladey atfalun machbooboon. Ladey atfal machbooboon maar die biere het brutale kinders. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم اطفال وقحون. Is u kinders braaf? هل اطفالكم مؤدبون؟ هل اطفالكم مؤدبون؟